فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّمَ أَيْدِيَهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ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 119. أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين 112. لَهُ له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 113. ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.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 ذلك ما من ما علمني ربي. إني تردد من لا تقوى من لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون